يا ويلهنا ما لهذا الكتاب لا غادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجد ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَتَقَعَ عَن أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَنْتَغِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَاُمْلَكُ لَكُمْ عَذُ بِسَلِّ الظَّالِمِينَ بَذَلَ مَا أَشْهَدْتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُذْدًا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 وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرَفًا